الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد نفس الثاني من دروس شرح الشاطبية ومع أبيات المقدمة قال الناظر رحمه الله تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع أثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلا روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلى أفاض على يحيى يزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللة أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة هشام عبد الله وهو انتسابه لذكوان بالاسناد عنه تنقلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاع فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعب راويه المبرز افضل وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحصن بالإتقان كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من تورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، فخيرهم نقادهم كل بارع، أي اختار نقاد العلماء المميزون اولئك الأئمة السبعة من بين ناقل القرآن لأنهم كانوا بالعين متفوقين على أطرانهم في العلم ولم يجعلوا القرآن سببا في التكسب به فأما الكريم السري في نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا ذكر الناظم أو بدأ الناظم يذكر الأئمة السبعة فأولهم البدر الأول وهو الإمام نافع بن عبد الرحمن الليثي وقنيته أبو روين سنده في القراءة قرى على سبعين من التابعين منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش ابن أبي رضيع المخزومي وقرأ كذلك أبو جعفر على عبد الله بن عباس وقرأ على أبي هريرة وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب وقرأ أبي رضي الله عنهم جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سند كنيته أبو روين مناقبه كان إمام دار الهجرة وعاش عمرا طويلا أي الإمام نافع وكان إذا تكلم يشم من فمه رائحة المسك فلما سئل عن ذلك هل تتطيب كلما جلست للإقراء قال لا امس طيبا ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في فم القرآن فمنذ ذلك الحين وتشم هذه الرائحة من فني ولذلك أشار إلى هذه الواقعه الإمام الشاطبي بقوله فأما الكريم السر في الطيب نافع أي أنه كريم السر في طيبه فذاك الذي اختار المدينة منزلا أي اختار المدينة المنورة سكلا ومقاما له حتى توفي بها سنة 67 ومئة للهجرة عن 99 عاما رحمه الله تعالى وقد روى عن الامام نافع خلق كثيرون وروات كثيرون ولكن العلماء اختاروا اثنين من رواته او اشهر رواته وهما قالون وورش الاول ابو موسى عيسى بن مينا الملقب بقالون بقانون لجوده قراءته لاني قال تعني في لغة الروم جيد وهو أصله رومي فلقبه بذلك شيقه نافع رحمه الله لجودة قراءته قال قالون قال لي نافع إلى متى ستقرأ عليه اجلس إلى تلك الاستوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك وبعد ذلك أرسل إليه من يقرأ عليه فتلقى القراءة قالون على نافع مباشرة وفاته توفي قالون بالمدينة سنة خمسين سنة خمس ومائتين للعجرة عن سنة. توفي قالون بالمدينة سنة خمس ومائتين للعجرة عن سنة الروي الثاني للإمام نافع أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب دورش لشدة بياضه لأنه كان يشبه طائرا أبيضا اللون في ذلك الوقت يقال له الورشان فلقبه شيخه الإمام نافع بورشان فكان يقول له تعالى يا ورشان اذهب يا ورشان ولكن خفث لفظ ورشان إلى ورش وكان يحب ورش أن يلقب به ويقول لقبني به شيخي وتوفي ورش بمصر سنة 97 للهجرة عن 87 سنة وقد حاز كل من قالون ورش المجد الرفيع بصحبتهما للإمام نافع وقراءتهما عليه وقد ساد بذلك معنى تأثلى أيساد سادى بتلقيهما عن شيخهما الإمام نافع ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة الإمام الثاني والبدر الثاني وعبد الله بن كثير الداري المكنى بأبي معبد كانت مكة المكرمة مقامه في مدة حياته ومثواه بعد مماته سمده في القراءة قرأ بن كثير على عبد الله بن السائب وقرأ ابن السائب على أبي بن كعب وعمر رضي الله عنهما وقرأ ربي وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض مناقب الإمام ابن كثير كان إمام الناس في القراءة بمكة لم ينازعه فيها منازع قال ابن مجاهد لم يزر ابن كثير هو المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات توفي ابن كثير بمكة سنة عشرين ومئة للهجرة عن خمس وسبعين سنة وهو غالب القوم أي القراء السبعة اعتلاء وشرفا هذا معنى قول الناظم هو ابن كثير كافر القوم معتلاء أي غالب القوم اعتلاءا وشرفا لإقامته بأشرف البقاع وهي مكة المكرمة راوية الأول أبو الحسن أحمد بن محمد البزي نسبة لأبي جد جده ومعنى البزة أي الشدة توفي البزي بمكة ساعة خمس وخمسين ومئتين للهجرة عن وثمانين سنة الراوي الثاني عن ابن كثير أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي الملقب بقنبل نسبة لبيت كان في مكة يقال له القنابلة أو لداء دواء كان يستعمله لمرض كان به يقال له قنبيل فخف لفظ قنبيل إلى قنبل فنسب إلى هذا الدواء الذي كان يتعطاه وقيل له قنبل توفي قنبل بمكة عام 91 و200 للهجرة عن 76 عاما ومعنى قول الناظم على سند روى أحمد البزي له ومحمد على سند أي أن قنبلا والبزية لم يلتقي بابن كثير مباشرة ولم يقرأ عليه مباشرة ولكن قرأ على على قراءته على ثلث فقرأ البزي على عكرمة على القسط وقرأ قنبل على القواس على وهب على القسط وقرأ القسط على شبل معروف وقرا كلهما على ابن كثير فاتضح من ذلك أن البازي وقنبلا لم, ي... لم يلتقي بابن كثير ولم يأخذ عنه مباشرة بل رويا عنه بواسطة وهذا معنى قول الناظم على سند وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلى أفعب على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل الإمام الثالث من الأئمة السبعة هو المنسوب إلى بني مازن هو أبو عمر البصري واسمه زبان بن العلاء ابن عمار سنده في القراءة قرى أبو عمر على خلق كثير منهم الحسن البصري وقرأ الحسن على حطان إبن عبد الله الرقاشي وقرأ حطان على أبي موسى الأشعري وقرأ أبو موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ملاقب أبي عمر كان أعلم الناس بالقرآن وعلوم العربية مع الصدق والثقة والأمانة والدين توفي بالكوفة سنة خمس وخمسين ومئة للهجرة أو قبلها أو بعدها على اختلاف في الرواية عن ثمان وثمانين سنة أي عاش ثمان وثمانين سنة أفاض أبو عمرو علمه الغزير على يحيى بن المبارك النزيدي فأصبح يحيى بهذا العلم ريانا بعض مناقب الهمام أبي عمرو كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والأمانة والدين أفاض أبو عمر علمه الغزير على يحيى بن المبارك اليزيدي فاصبح يحيى بهذا العلم ريانا ولذلك قال الناظم رحمه الله أفاض على يحيى اليزيدي سيبه أي علمه راويا ابي عمر هما الدوري والسوسي الأول هو أبو عمر حفص ابن عمر الدوري البغدادي توفي سنه سنة ست واردعين ومئتين للهجرة عن أربعين وتسعين سنة وهو أول من جمع القراءات أي كان الناس قبله يقرؤون بالإفراد وهو أول من جمعها الثاني هو أبو شعيب صالح بن زياد السوسي الأهوازي توفي عام واحد وستين ومئتين للهجرة وأخذ كل من الدوري والسوسي القراءة عن يحرى اليزيدي الذي كان قرأ على أبي عمر البصري <تصفيق> فيكون الدولي والسوسي روايا قراءة أبي عمرو بواسطة يحيى اليزيد وأما دمشق الشام دار ابن عامين فتلك بعبد الله طابت محللة إشام عبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل الإمام الرابع هو عبد الله ابن عامر بن يزيد اليحصبي. الذي اختار بنشق الشام مقاما له ومقرا له وموطنا له وطاب للناس الحلول فيها من أجل الأخذ عنه والقراءة عليه فتلك بعبد الله طابت محللا سنده في القراءة قرأ ابن عامر على أبي هاشم المغيرة ابن أبي شهاب وقرأ المغيرة على عثمان وقرأ عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل قرأ ابن عامر كذلك على أبي الدرداء فبعض العلماء نظروا إلى سنده عن أبي الدرداء فيكون بذلك أعلى القراء سندا لأنه ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه مناقب ابن عامر كان إمام أهل الشام في القراءة انتهت إليه مشيخة الإقراء بالشام بعد وفاة أبي الدرداء وأما المسلمين سنين عديدة في الجامعة الأموية بدمشق وكان يأتم به الأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وهو أمير المؤمنين ويعني يكفيه بذلك منقبة وفضلا أن أمير المؤمنين يأتم به في وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل أي راوية ابن عامر أولا توفي ابن عامر بالشام سنة ثمانية عشرة ومئة للهجرة عن تسعة وتسعين عاما راوية الأول أبو الوليد هشام ابن عمار بن صيد توفي هشام بدمشق سنة ست واربعين ومئتين للهجرة عن اثنين وتسعين عاما الراوي الثاني ابن عامر هو عبد الله ابن احمد ابن بش ابن ذكوان قيل ابن بش وقيل ابن بشير توفي بدمشق او بالكوفة سنة اثنين وأربعين 200 للهجرة عن 99 عاما وقد نقل كل من هشام وابن ذكوان قراءة ابن عامر قراءة ابن عامر بواسطة سند بينهما وبينه فقرأ هشام على يراث من مري وقرأ ابن ذكوان على ايوب التميمي فقرأ عراق وأيوب على يحيى الزماري وقرأ الزماري على ابن عامر فيكون هشام وابن ذكوان بذلك روايا قراءة ابن عامر فتكون رواية هشام وابن ذكوان عن ابن عامر بواسطة سمد بينهما وبينه وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقران فلا يذكر الناظم في هذا البيت أن ثلاثة من القراء السبعة عاشوا بالكوفة المنيرة المشهورة ونشروا فيها علمهم فامتلعت عطرا بسبب علمها أولا العلمة ومعنى فقد ضاعت شذا وقرنفل أي فاحت, فاحت رائحة العلم بها وقد شبه الناظم رحمه الله ظهور العلم بظهور رائحة العود والقرنفل لأن الشذا معناه كسر العود والقرنفل معناه هو نبات طيب له رائحة طيبة فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل وذاك ابن عياش أبو بكر من الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. الإمام الخامس هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي وهو أول أئمة الكوفة الثلاثة سردوه في القراءة قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وقرأ كذلك عاصم على أبي مريم زره بن حبيش وقرأ عاصم كذلك على أبي عمر سعد بن إلياس الشيباني وقرأ الثلاثة على عبد الله بن مسعود وقرأ زره بن حبيش والسلمي على عثمان بن رضي الله عنه وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقرأ السلمي أيضا على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وقرأ هؤلاء الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي الإمام عاصم بالكوفة سنة وعشرين ومئة للهجرة وقيل قبلها أو بعدها مناقب الإمام عاصم جمع بين الفصاحة والإتقان والتجويد وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن وكان عالما بالسنة نحويا فقيها الراوي الأول عن عاصم هو أبو بكر شعبة المشهور بابن عياش وقد سبق إخوانه في الفضل والأدب ولذلك قال النظم رحمه الله فشعبة راويه المبرز أفضل المبرز أي الذي فاق أقرانه فضلا وأدبا توفي شعبة بالكوفة سنة 93 ومئة للهجرة عن تسع وتسعين سنة الراوي الثاني لعاصم هو أبو عمر حفص بن سليمان الكوفي الذي كان مرجحا على أبي بكر شعبة بضبط قراءة عاصم وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله وحفص وبالاتقان كان مفضلا وقرأ كل من شعبة وحفص على عاصم مباشرة توفي حفص بالكوفة سنة ثمان ومئة للهجرة توفي حفص بالكوفة سنة ثمانين ومئة للهجرة عن تسعين سنة وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقران مرتلا روا خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا الإمام السادس هو أبو عمارة حمزة ابن حبيب الزيات الكوفي ما أزكاه من متقن متورع إماما مقتدا به في عصره صبورا على الطاعة وصبورا عن المعصية مرتلا للقرآن كان إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش وكان ثقة حجة قيما بكتاب الله تعالى بصيرا بالفرائض سلدو في القراءة. قرأ على خلق كثير منهم الأعمش وقرأ على سليمان بن مهران الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب وقرأ يحيى بن وثاب على علقمة بن قيس وقرأ علقمة على, على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحمزة مشايخ أو سند غير هذا السند توفي الإمام حمزة سنة 56 و 100 للهجرة عن 76 سنة توفي حمزة سنة 56 و 100 للهجرة عن 76 سنة راوية حمزة الأول أبو محمد خلف بن هشام البزار توفي خلف ببغداد سنة 29 و للهجرة والثاني الراوي الثاني لحمزة وأبو عيسى خلاد ابن خالد الصير في توفي خلاد سنة عشرين ومئتين للهجرة وقرأ كل من خلف وخلاد على سليم بن عيسى وقرأ سليم على حمزة وأما علي فالكسائي نعته وأما علي فالكساءي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربله روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحصن هو الدوري وفي الذكر قد خلا أبو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولى لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصد في نصابك مفضلا وهاء مذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلة جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول اولا ومن بعد ذكر الحرف أسم رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا سوى أحرف لاريمة في اتصالها وباللفظ استغني عن القيد إن جل مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا يصح أن نقول مهولا أو مهولا وأما علي فالكسائي نعته يتكلم الناظم عن الإمام السابع من أئمة الكوفة من الأئمة السبعة والثالث من أئمة الكوفة هو أبو الحسن علي بن حمزة النحوي نعت بالكسائي لأنه أحرم في كساء سنده في القراءة قرأ على مشايخ عدة منهم الإمام حمزة وسنده في هذه القراءة تقدم في سند حمزة قرأ على حمزة أربع مرات وعليه اعتماده في القراءة ملاقب الكسائي قال عنه أبو بكر بن الأنباري اجتمعت في الكسائي أمور مهمة كان أعلم الناس بالنحو وأوحده وأوحدهم في القرآن فكانوا يجتمعون عنده فيقرأ عليهم القرآن وهم يسمعون ويضبطون حتى المقاطع والمبادئ أي الوقف والابتداء يضبطونه عنه توفي الإمام الكسائي رحمه الله سنة تسع وثمانين ومئة للهجرة عن سبعين عاما بقرية يقال لها رنبويه من أعمال الري راوياه الأول هو أبو الحارث الليث ابن خالد البغدادي توفي ببغداد سنة أربعين ومئتين للهجرة والثاني أبو عمر حفص بن عمر الدوري الذي الذي تقدم ذكره عن أبي عمرو البصري لأنه روى عن الإمامين أبي عمرو البصري والكسائي فإذا ذكرت روايته عن أبي عمرو يقال له دوري أبي عمرو وإذا ذكرت قراءته على الكسائي روايته على الكسائي يقال دوري الكسائي وأخذ أبو الحارث والدوري عن الكسائي مباشرة ولم يكن بينهما وبينه سند ومما تقدم ذكره بالنسبة للائمه ورواتهم نجد أن الرواة على ثلاث مراتب المرتبة الأولى رواة أخذوا عن مشايخهم مباشرة بدون واصطة وهم قالون وورش عن الإمام نافع شعبة وحفص عن الإمام عاصم أبو الحارث وحفص الدوري عن الإمام الكسائي المرتبة الثانية رواة أخذوا القراءة بواسطة سند واحد بينهم وبين مشايخهم وهم الدوري والسوسي عن يحيى اليزيدي عن الإمام أبي عمر البصل خلف وخلاد رواه عن سليم عن الإمام حمزة المقتنى الثالثة رواه بينهم وبين مشايخهم أكثر من راوين وهم البزي وقنبل بينهما وبين شيخهما الإمام ابن كثير أكثر من راون كما تقدم وهشام وابن ذكوان بينهما وبين شيخهما الإمام ابن عامر أكثر من راون. وعمرين وليحصري ابن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولد يوضح الناظم أن أبا عمرين المازني أن أبا عمرين المازني وابن عامر الاحصري من صميم العرب خلص وباقي القراء السبعة أحاط بهم ولاء العجم لكونهم ولدوا في بلاد العجم لا طرق ترك بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا يقول إن لأولئك الرواة في روايته في روايته عن مشايخهم ترك تضاف للآخرين عنهم ومن ذلك نجد أن هناك ثلاثة مسميات في بالنسبة للقراءة والرواية والطريق فقراءة هو هي ما ينسب إلى الأئمة فنقول قراءة الإمام نافع أو قراءة الإمام ابن كثير أو قراءة الإمام أبي عمرو والرواية هي ما ينسب إلى الرواية فنقول رواية قالون رواية البزي رواية السوسي إلى غير ذلك وطريق وهو ما ينسب إلى راوي الراوي فنقول طريق أبي نشيط عن قالون طريق الأزرق عن ورش وكذلك هناك كلمة طريق تطلق على الكتاب الذي يقرأ منه فنقول نقرأ برواية حفص من طريق الشاطبية أو رواية حفص من طريق الطيبة إلى غير ذلك وقد ذكر الإمام أو الشيخ الضباع رحمه الله في كتابه إرشاد المريد طرق الرواه الأربعة عشر على النحو التالي قالون من طريق أبي نشيط ورش من طريق يوسف الأزرق البزي من طريق أبي ربيعة كنبل من طريق ابن مجاهد الدوري من طريق أبي الزعراء والسوسي من طريق موسى بن جريد موسى بن جريد هشام من طريق الحلواني ابن ذكوان من طريق هارون الأخفش شعبة من طريق يحيى بن آدم حفص من طريق عبيد بن الصباح وخلف من طريق احمد بن عثمان بن بويان عن ادريس الحداد خلاد من طريق محمد بن شاذان الليث من طريق محمد بن يحيى دوري الكسائي من طريق جعفر بن محمد النصيبي هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين